بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد نتم في هذا اللقاء ما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي في هذه الدروس المبارك وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن دويبة العنكبوت وقلنا إن بعض الدواب ذكرت في القرآن فمنها ما مر معنا في لقاءات سابقة في أعوام قد خلت بفضل من الله وكرمه مثل البقرة والفي والنمل وفي اللقاء الماضي عرجنا بحمد الله وفضله على العنكبوت والآن نأخذ خاتمة المدثر وقد ذكر الله جل وعلا فيها قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين لهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ما لهم هذا استفهام يراد به التعجب والمخاطب به في المقام الأول كفار قريش عن التذكرة أي القرآن لأن القرآن مليء بالذكر الذي يرقق القلوب ويدعو إلى رحمة علام الغيوب معرضين أي صادون غافلون يعرضون عن دين الله تبارك وتعالى ولا يأبون ويأنفون أن يسمعوه من رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا عياذا بالله مما صرفهم الله جل وعلا عنه خذ لها لهم ثم كتب الله لبعضهم الهداية فما عن التذكرة معرضين كأنهم هذه كأنه وفق الصناعة النحوية حرف مشبه بالفعل يقال له من أخوات إن ينصب المبتدأ ويسمى اسمه ويرفع الخبر ويسمى, ويسمى خبره وهو من حيث النفع من حروف المعاني ويفيد التشبيه يفيد التشبيه ذلك لأنهم يجعلون لبعض الحروف عملا ويجعلون لها معنى فيقولون إن, إن وأن للتوكيد ولكن للإستدراك وليت للتمني ولعل للترجي وكأنه قال ربنا كأنهم حمر مستنفرة الحمر المراد هنا الحمر الحمر الأهلية ليست الحمر الوحشية ليست الأهلية المراد الحمر الأهلية التي هي في صيد في الغالب وليست الأهلية والفرق بينهما أن الأهلية محرمة وأما الوحشية فإنها مباحة تعد صيداً ما في حديث الصعب بن رضي الله تعالى عنه أرضاه وهو صحابي صاد حمارا وحشيا فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في صفرة له إلى مكة محرما قدم له شيئا من ذلك فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته فتغير وجهه كون النبي عليه السلام يرد هديته فلما رأى النبي عليه السلام تغير وجهه قال ما منعنا من ذلك إلا أننا حرم أي أننا متلبسون بالإحرام لا يحل لنا أن نأكل من الصيد متلبسون بالإحرام لا يحل لنا أن نأكل من الصيد فدد هذا وهناك حديث أخر على أنه جائز أكل والعرب تضرب به المثل في سرعة جرية قال ربنا كأنهم حمر مستنفرة أي يستنفر بعضها بعض دد الخوف إليها فأصبح كل فرد منها يدعو من معه إلى أن ينفر ولهذا تبالغ في العدل فكأن أولئك من أهل الإشراك رغم أنهم محفوفون بخير البرية عليه الصلاة والسلام يدعو الناس ويتمع القرآن إلا أن الغفلة التي على قلوبهم والكبر الذي في صدورهم منعهم أن يقبلوا من الرسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه كانهم حمر مستنثرة فرت للخوف من أي بسبب قصورة قيل إنه الرامي وقيل إنه لكن جمهرة أهل اللغة على أنه اسم من أسماء اسم من أسماء الأسد فرت من قصورة أي فرت من, أي فرت من الأسد هذا يجعلنا نتكلم تاريخيا ونحن نحاول أن نغير في أحاديثنا بمعنى أننا نحاول في كل رقاء أن نتخذ طريقا يغلب على الظن أنه ينفع من يسمعه أو يشاهده فرت من قصورة أي من الأسد والأسد حيوان المفترس معروفا في عزة نفس وشرف نفس يقول عنه أهل تلكم الصناعة إنه لا يأكل إلا من من فريسته ولا يشرب من ماء ولغ فيه الكلب ولهذا يروى من جيد الأشعار إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كن الكلاب ولغن فيه ويضرب به المثل بالشجاعة ولما كانت غزوة حنين قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه وكان أبو قتاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد قتل قتيلا لكنه لم يجد أحدا يشهد له أنه قتل ذلك من قتيل حتى يأخذ السلب فلما تكرر نداءه صلى الله عليه وسلم هذا فإذا برجل يقول لآخر يعترف أن أبا قتاد هو الذي قتل لكن يقول له أرضيه يعني انا أريد السلب فقال الصديق رضي الله عنه أتعمد إلى أسد من أسد الله يقصد من أباق تاجه الذي يعنينا الشاهد أن الأسد يضرب به المثل في الشجاعة فليد الصديق رضي الله عنه قال عن هذا الصحابي الجليل قال يقول للآخر الذي أراد أن يأخذ السلب أتعمد إلى أسد من أسد الله فوصفوا من كسي شجاعة من مجاهد المسلمين بأنه أسد مضت به السنة كما أقره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه وعثبة بن أبي لها تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام فدعى عليه قائلا اللهم صلط عليه كلبا من من كنابك لأن الكلب يطلق ويراد به السباع قاطبة فصلت الله عليه الأسد قتله في الزرقاء من أرض الشام وافترسه هذا مما يتعلق بالأسد في حياة الصحابة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو أول هاشمي تلده أجيب تلده هاشمية هو أول هاشمي تلد... تلده هاشمية يعني أمه وأبوه كلاهما من بني هاشم وأمه اسمها فاطمة بنت أسد لما ولد علي لم يكن أبوه أبو طالب موجودا لم يكن أبوه أبو طالب موجودا فهو سمته باسم أبيها ما اسمه أبيها؟ أسد وسمته أسد أو حيدر لأن حيدر اسمه من أسماء, اسمه من أسماء الأسد فلما جاء أبو طالب لم يعجبه الاسم فغيره من أسد أو من حيدر إلى, إلى علي فلما كان يوم خيبر وقال عليه الصلاة والسلام لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه وأعطى الراية عليها أتى علي حسون خيبر وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة يذكر بما قد مضى فحيدرة اسم من أسماء الأسد وهو يتحدث عن, عن أمه فاطمة وهي صحابية رضي الله عنها وأرضها كيف سمته باسم أبيها وقت وقت ولادتي حتى يزود الإشكال لماذا يسمى علي أسداً من هذا الباء أنا الذي سمتني أمي حيدرة أكيلهم كذا قيل السندرة السندرة شجر عظام كانوا يكيلون منه كثيرا مما يحتاجونه من المكاين يعني يزجون منها أشياء كفر المقصود هذا علاقة الأسل او باسمه مع علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعرضاه وقلت أنا أتكلم الآن في السياق التاريخي أكثر من السياق التفسير هذا الحيوان قالوا له أنه أبخر أي كريه كريه رائحة كريه رائحة الفم ولذلك ويقولون إن الله أذله بالحمى لذلك هو دائما رابض المقصود قال ربنا فرت من أسورات إذا فرغنا من الحديث التاريخي وعدنا إلى الحديث الإيماني الآية فيها دليل على أنه يجب على القلوب أن تقبل على القرآن لأن الله نعى لأن الله نعى على أهل الإشراك إعراضهم عن ذكره فما عن التذكيرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة واعلموا أن الله إذا أراد بعبد خيرا جعله يسمع ذكره وإذ لم يرد بعبد خيرا صرفه الله عن سماع ذكره الله يقول لنبيه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة هجابا مستورا والله يقول لنبيه ولو أراد الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم مقصود سمع سمع انتفاح يفقه المؤمن من مثل هذا أن الله إذا ساقك إلى موطن فيه موعظة وأعظم المواعذ القرآن فلابد أن تستصحب أن هذا نعمة من الله جل وعلا عليك فليس كل أحد يفقه عن الله جل وعلا مراده وأقصد بالمراد هنا ما يساق إليه, أقصد هنا ما يساق إليه وأنا لا أحب أن أحلق في عوالم مرتفعة لكن حتى يقترب الأمر إليك هب أن إنسانا لديه موعدا ما يحتاج إليه ثم وجد أن هذا الموعد قد ألغي بسبب من غيره فبقي وقت من الوقت فراغ من الوقت لم يكن قد قرر الرجل منها فيعلم أن هناك قارئا مؤثرا في مسجد ما فيقول أما وقد ضاع هذا فلأصلي في الحرم إن كان من أحد الحرمين أو أصلي في مسجد فلان إن كان في غير الحرمين أو بلغني أن هناك موعظة في مكان كذا فالله جل وعلا لحكمة أرادها أن يسوقك إلى هذا المقام جعل ذلك الأول يلغى هنا يختلف الناس في فهم مراد الله بعض الناس لحكمة أرادها الله حتى هذه لا يفقوها فيبحث عن شيء يملأ به وقته غير هذا لكن من أراد الله به خيرا بصره فعلم أن هذا ما تاه ولا ضاع ولا ألغي إلا لخير أعظم ساقه الله جل وعلا إليه فيمطي فلا يلبث أن يسمع القرآن فيرق قلبه وتذرف عينه وربما محي ذنبه من حيث لا من حيث لا يشعر فقول الراجل علا فمالهم عن التذكره معرضين توبيخ لهم فحتى تمجوا من هذا التوبيخ اقبل على التذكره وهي كتاب الله وما صح عن حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث الحلقة الشهير فأما هذا فأقبل فأقبل الله عليه وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله فأعرض الله عنه قال ربنا فما لهم عن التذكرة معرضين كانهم حمر مستنذرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة وهذا سببه ماذا سببه الكبر فأعظم أسباب صرف قريش عن دين الله ما كان في قلوبهم من كبر هم يقولون ليس صوابا في زعمهم أن ينزل القرآن على محمد فيتره علينا والأولى أن يؤتى كل أحد منا صحفا ولم يكتفوا بهذا بل يطالبون ربهم مع سوء أدب منه أن تكون الصحف منشورة غير مطويلة لا يكلفون حتى أن يفتحوها ودافع هذا الكبر ولهذا قال الله سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وقد بينا في دروس خلت وأيام مضت وسنبقى نبين أن أولى المواطن التي يجب أن ينكسر فيها قلب العبد بيوت الله أولى المواطن التي يجب أن ينكسر فيها قلب العبد بيوت الله لا تقبل ما استطعت أن يعظمك الناس في بيت من بيوت الله هذه المساجد أحب البقاع إلى الله والله جل وعلا قال يهدي الله لنوره من يشاء أفادت الآية أن الهداية بيد الله فأصبح الإنسان ما دامت بيد الله أين وضعها الله قال الله بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها سبح فموطنها الأعظم ومقامها الأكرم وموطنها الأول بيوت الله يتلى فيها القرآن ويسمعه العبد فيخشع قلبه وتذرف عينه وهذا كان حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقبل الإنسان على الطاعة يخشى على نفسه من النفاق ومن خشي على نفسه من النفاق يرجى له السلامة لكن أنا أعطيك وصايا تجعلك تسعى أن تنجو من النفاق في أمريك لا يأني أن من تحلى بهما ليس منافقا هذه أعمال قلوب ليس لي ولا لي أحد أن يتكلم فيها لكن دلت السنة على أن الذي يريد أن ينجو من النفاق يتحلى بأمرين الأوضل لا تفوتنك صلاة العشاء والفجر في جمالها لما قال عليه الصلاة والسلام إنها أثقر الصلوات على المنافقين كان حريا بالمر أي كان حانه في سفر أو في إقامة ما استطاع ألا يجعل صلاة الفجر والعشاء تفوته في جماعة فهي نور يخذفه الله في قلبك يزيدك اطمئنانا على طريق سيرك إلى الله الأمر الثاني إذا وقعت ما بين أحد بينك وبين أحد خصوبة سواء كان من الأجنين كزوجتك وولدك وجارك أو من البعيد الذي لا تعرفه كما تلقاه في الطلقات أو ممن يبغض إليك في المجالس فتشارك الناس في ذنبه قال عليه الصلاة والسلام عن المنافق وإذا خاصم فجر فبعض الناس إذا نازع ترى أن المسألة هيئة أخطأ زيد أو عمر في فتوى أو في مسألة أو زوجه في تقديم طعام أو تأخيره أو جار في عبث ولده أو لاوه أو أخاه في اتيار موعد أو تعجيله ولا يحتمل الأمر كل هذا لكنه عياذا بالله تجد خطابه يبالغ وكأن الأمر شيء عظيم ونبينا صلى الله عليه وسلم لما عد المنافق قال وإذا خاصم فجر فأنت لا أحد أعز عليك من نفسك فلا تقبل أن تسمح صوت المؤذن في العشاء حي على الصلاة حي على الفلاح وتأبى أن تأتيها ولا تقبل أن يقول مؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح في الفجر وتأبى أن تأتيها أنت عندما تسعى كل خطوة تقربك إلى المسجد تبتعد بك عن النفاق كل خطوة تقترب بك إلى المسجد تبعدك عن, عن النفاق هذا هو المضمار الذي يتنافس فيه المتنافس قلت قلنا ونحن نعلم وانت تعلم الله لو ان ملكا من ملوك الدنيا جلس او اسمد ظهره في مكان عال ورأى احدا ورأى احدا يمشي الى قصره يطلبه وترك ملوك الأرض غيره تستحي أن يرده مع أنه لا يوجد ملك يعطي إلا وينقص من خزائنه بمقدار ما يعطي فهو قبل أن يعطيك فيكثر ينظر في نفسه يخاف أن يكثر فتنفد خزائنه ولله المثل الأحلى أنت تقدم على بيت من بيوت الله والله جل وعلا ليس كمثله شيء يراك ويرى خطواتك ويرى أنك جئت تطلب فضله فإذا كان من خلق الله فيهم المرؤة والرحمة ذلك صنيعهم فكيف بصنيع الله جل وعلا بمن قدم على بيته يطلب فضله ولا يظن بالله إلا الظن الحسن فما لذيت مع العلم واليقين أن خزائن الله لا لا تنفد على الخبر بموسى لما نقر عصفور في البحر عليه موسى ما له علمي وعلمك من علم الله الا كما أخذ هذا العصفور من البحر وفي الخبر الصحيح عند مسلم لو ان اولكم ما اخركم وان قاموا في صعيد واحد فسالوني فأعطيت كل الذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم والحمد لله رب العالمين